محمد وعلى عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا توقفنا عند حديث من عمر لا تنتقي بالمرأة المحرمة ولا تلبس القفازين قلنا رواه أحمد البخاري والنسائي وذكرنا أن العلماء اختلفوا في رفعه ووقفه وقد رجح أن الحديث موقوف رجحه ابن عدي والدار قطني وهو الظاهر من صنيع ابي داود وكذا وسبب ترجيحهم يعني أن الذين وقفوه أكثر من الذين رفعوه أكثر من الذين رفعوه وقد رجح رفعه النسائي وابن خزيمة وابن عبد البر وابن دقيق العيد وابن القيم وابن الملقن فقد رواه مرفوع عن الليث بن السعد وتابعه على رفعه موسى بن عقبة في إحدى روايتيه وهي الأرجع. رواية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم منها النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورسة والزعفران من الثياب رواه أحمد وابو داود وزاد أبو داود ولتلبس بعد ذلك وزاد ما حبت من الأنوان الثياب مؤصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا قال أبو داود لما رواه هذه الرواية روى هذا الحديث ابن إسحاق عن نافع عن عبدته ابن سليمان ومحمد بن سلم وهذا من أبي داود إشارة إلى أن الرواية شاذة إلى أن هذا اللفظ والتلبس بعد ذلك ما كذا أنها رواية شاذة قال الذهبي في تنقيح التحقيق هذه زيادة مُنكره ومعنى النك النكارة هنا بمعنى الشدود وقال ابن المقيء ابن الملقن هذا الحديث حسن هذا الحديث حسن رجال أسناد يحتج بهم في الصحيحين خلا محمد بن إسحاق فهو مدلس وقد صرح بالتحديث الأقرب أن يقال أن الحديث فيه, فيه ضعف يعني ثم ذكر حديث جابر قال قال رسول الله من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراوي رواه أحمد ومسلم ذكر رواية جابر قبل رواية ابن عباس لأمر وهو أن هذا القول من النبي غير معين بزمن هل هو كان في عرفة أو كان في حجة الوداع أو كان قبل ذلك لم يذكر وإنما من لم يجد نعلين فليلبس الخفين مع أنه نفس ما في في رواية ابن عمر إلا أنه ليس فيه ماذا؟ ليس فيه الإشارة إلى قطعهما فكأنه ماذا معالظ للأحاديث التي فيها القطع ثم ذكر حديث ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراوين ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين متفق عليه اورده الامام ليستدل به على اي شيء على ان ما جاء في حديث ابن عمر الا ان لا يجد نعلين فليلبسهما وليقطعهما انه منسوخ انه ماذا منسوخ لانه نذكر الزمن وهو يخطب بعرفات في اخر حج في حجه الوداع في اخر ايامه بينما لا يلب ما يلبس المحرم اين كان اما انه كان في بدايه الاحرام او انه كان في المدينه او قبل ذلك ثم ذكر حديث قال وفي رواية عن عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ويقول من لم يجد ازارا ووجد السراويل فليلبسهما ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما قلت ولم يقل ليقطعهما قال لا رواه أحمد رواه أحمد وفي هذا اللفظ ضعف في هذا اللفظ ضعف وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين لأنه قاله بعرفات في وقت الحاجة وحديث ابن عمر كان بالمدينة إذا الإمام يرجح ماذا أنه من رتجح النسخ يرجح النسخ ثم ذكر حديث عائشة كانت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدى ناجل بابها من رأسها على وجه فإذا جاوزنا كش جاوزونا كشفنا رواه أحمد وبدوي وبلماج وقد أخرجه مالك وابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني والبيهقي وفيه زيد بن أبي زياد القرشي ضعيف كبر فتغير يقول الإمام أحمد وصار يتلقن وورد من وجه آخر أخرجه الحاكم من طريق فاطمة عن, المنذر عن اسماء بنت أبي بكر وخبر فاطمة هذا الصحيح كما ذكر الصحاح الحاكم وابن خزين موافق الذهبي الحاكم على تصحيحه والحاج الصحاح الشيخ الباني قال المنذرى احتج جماعة من العلماء بظاهر هذا الحديث. لا في الحديث قالت ونحن مع رسول الله محرمات يعني أنهن كنا لا يغطين وجههن. فإذا حاذوا بنا أسدلت إحداها ماذا جلبابها من رأسها على وجهها. الاصل أن المحرمة لا تغطي وجهها لا تغطي وجهها لكن إذا كانت همة رجال كما قالت عائشة أسدلت يعني ماذا أنزلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجه فإذا جاوزنا كشفناه ثم ذكر حديث سالم عن عبد الله يعني بن عمر كان يقطع الخفين للمراه المحرمة ثم حدثته حديث صفية حدثته حديث صفية بنت ابي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد رخص للنساء في الخفين فترى كذلك رواه ابو في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس لكن هنا صرح بالتحديث مسائل الباب في هذا الباب 14 مسألة المساله الأولى تحريم لبس هذه الأمور المذكورة في الحديث وما في معناها على المحرم وهو مجمع عليه تحريم لبس ما جاء في الحديث على المحرم وقد ورد في الحديث خمسة أنواع الأول القميص كما قال النبي لا يلبس المحرم القميص فيلحق به ما شابهه من الفنيلة والقباء والكوت والقباء هو ثوب يلبس فوق ماذا فوق القميص من الأمام ثم ذكر النبي العمامة ويقاس عليها الآن ماذا الشماغ والطاقية والغترة وما شابها وذكر النبي ثالثا السراويلات يقاس عليها التبان جيد السروال القصير والرابع ذكر النبي البرانس صلى الله عليه وسلم ذكر البرنس ويلحق به الآن ماذا؟ العباءة التي تلبسها ماذا؟ الذي يلبسها الرجل مثلاً أو المشلح وأخيراً ذكر الخفاف ويقاس عليها الجوارب وهو ما يلبس من القماش ونحوه بالقدمين إلى ما فوق الكابين هذه الألبسة وما يقاس عليها مختصة في التحريم يعني منع المحرم منها مختصة بالذكور بإجماع أهل العلم وليست ماذا؟ ليست للإناث وأما المرأة فلها لبس ما شاءت من المخيط لها لبس ما شاءت من المخيط وستر الرأس ولها لبس السراويلات والخمر والخفاف وهذا محل إجماع. هذا محل إجماع إلا أن المرأة تنهى عن أي شيء تنهى من المخيط عن ماذا؟ عن النقاب واللفز ماذا؟ القفازين قال العراقي رحمه الله فنبه بالقميص على ماذا؟ على مخيط أو مخيط معمول على قدر البدن وبالسراويل على ما هو معمول على قدر عضو منه وبالعمامة نبه على الساتر الرأس إن لم يكن مخيطا. وبالبرنس على الساتر له وإن كان لبسه نادرا. ومن ذلك يفهم تحريم ستر الراس او تغطيته مطلقا وكل ذلك يحرم ستر بعضه ونبه بالخف على كل ساتر للراس من مداس للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيره ثانيا ضبط العلماء ما تقدم بما سموه بالمخيط فقالوا يجتنب المحرم ماذا لبس المخيط والمخيط كل خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو منه فالمحرم ممنوع من لبس المخيط ولذا قال الجمهور في محظورات الإحرام ماذا؟ ومن محظوراته لبس المخيط فيجب ماذا؟ أن يجتنب هذا المخيط ولفظ المخيط لم يرد في السنة هكذا وإنما عبر به بعض الفقهاء ومن أوائل من عبر به من التابعين إبراهيم النخعي التابعي المشهور المتوفى سنة 66 أو 96 هجري إن أنا وهمت وكذا عبر به زفر بن الهذيل من المالكية المتوفى سنة 158 من, أصحابي عفو من الحنفية من أصحاب أبي حنيفة فهو لم يكن تعريفا مشهور لكن حارس الفقهاء على أن يضبطوا منع لبس هذه الألبسة بماذا بلبس؟ المخيط ولذلك يغلط بعض الناس الآن فيفهم أن المراد بالمخيط ما فيه خيط فيمنع الحزام ويمنع الحذاء الذي فيه ماذا خيط ويمنع الرداء الموصل مثلا لضيقه أو قصره، مع أنه ماذا يقول هذا فيه ماذا خيط وليس المراد المراد ماذا ما كان ماذا ما خيط على قدر البدن أو على جزء من البدن أو عضو من الأعضاء هذا هو المراد ثالثا في الحديث تحريم الطيب على المحرم لأنه إذا حرم عليه ما كان فيه ورس أو زعفران فما فوقهما مع ان الورس قلنا ماذا نبات طيب الرائحه وليس, وليس بطيب فاذا حرم الورس والزعفران فمن باب اولى ماذا فمن باب الاولى الطيب فما فوقهما كالمسك ونحوه فهو محرم من باب اولى واذا حرم لبس الثوب الذي مسه قال النبي ولا يلبس ثوبا فيه ورس وماذا ولا زعفران فاذا حرم لبس الثوب, لبس الثوب الذي مسه احدهما فالتضمخ يعني على البدن او على الثياب باحدهما اولى بالتحريم وهذا مجمع عليه وتحريم الطيب عام في الذكور والإناث يحرم على المرأة المحرمة وقبلها الرجل المحرم يحرم يحرم عليه ماذا التطيب بالطيب قال ابن قدامه أجمع اهل الطيب أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب لحديثين الأول حديث الباب ولحديث الذي وقصته الناقة فقد قال صلى الله عليه وسلم ماذا لا تخمر ماذا لا يمس طيبا ولا تحنطوه في رواية رابعا قال الشافعية المراد بالطيب ما يقصد به التطيب ما يقصد به التطيب فأما الفواكه ذات الرائحة كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالشيح والقيصوم فإنها ماذا ليست طيبا بذاتها فليس بحرام لانه لا يقصد للتطيب. قال ابن قدامه لا نعلم في ذلك, في ذلك خلافا ما ليس بطيب لكنه قد يكون فيه شيء من رائحة ماذا الطيب يعني الآن لما يحرم المحرم قد يأتي لي بعض الصوابين ويكون فيها ماذا إما أنها مطيبه أو ممسكة بشيء فهل نقول أن القصد هو شم الطيب أو وجود الطيب فيما يستعمله من قال قصد شم الطيب ولذلك قال في دليل الطالب ومن المحظورات قصد شم الطيب قصد شم شم الطيب وليس ماذا لمسه مثلا لأنه ليس مقصودا فمثل الآن الصابون التي فيها رائحة هل يتطيب بها لا ليس لا يتطيب ولا يستخدمها الإنسان على بدنه ليتطيب بها وإنما هي للتنظيف ولذهب ذهب بعض المعاصرين بأنه ماذا بأن لا يمنع منها المحرم خامسا تحريم لبس ما مسه الورس والزعفران او ما في معناهما من الطيب فالمحرم المحرم ممنوع من الثياب المطيبه سواء في ازاره أو في لدائه قال ابن عبد البر لا خلاف في هذا بين العلماء فما صبغ بزعفران او ورس او غيرهما من مسك او غمس في ماء ورد مثلا او بخره بعود مثلا فليس للمحرم ان يلبسه وليس له ان يجلس عليه ولا ان ينام عليه نص عليه احمد وذلك لانه استعمال قال له المساله السادسه مورد النص في اللباس لا يلبس ثوبا فيه ورس او زعفران طيب فلو اكل ما فيه زعفران او شرب مثل القهوه التي تكون معها الزعفران أو يكون الزعفران في الطبخ الذي يطبخه من أنواع الطيب يكون شيء أو يشربه فلم تذهب رائحته هل يباح تناوله أم لا يباح تناوله ذهب أحمد والشافعي إلى أنه لا يباح تناوله ما دام فيه رائحة الزعفران أو رائحة طيب معين فإن استهلك الطيب فلم يبق له طعم ولا لون ولا ريح لم يحرم بلا خلاف هذا بلا خلاف لم يكن هناك لا طعم ولا ريح لكن الحنفيه والمالكيه يقولون ما مسته النار ليس به باس فعلى هذا عندهم القهوه الان في وقتنا ماذا لو شربها وفيها زعفران لا باس فيها للمحرم لا باس فيها للمحرم. سواء قالوا ذهب لونها أو رائحتها أو لم أو لم يذهب قالوا لأنه بالطبخ ماذا استحال عينك ماذا كونه طيبا والصحيح أن الآكل لا يعد متطيبا لا يعد متطيبا فلا بأس لو كان في ماذا في شرابه شيء من الزعفران أو في أكله لا بأس وإن كان الاولى من عدم الترفه أن يتقي سابعا ظاهره إباحة لبس ماذا ما فيه ورس وزعفران لغير المحرم وهو كذلك للمرأة أنه يباح لغير المحرم لكن يعارضه ما جاء ما تقدم معنا في كتاب اللباس نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزعفر للرجال تذكرون مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتزعفر الرجل وقد ذكرنا أن معنى النهي هنا ماذا صبغ الثياب بالزعفران تكون سفره مصبوغه بالزعفران فهو المنهي عنه ثامنا يحرم على المحرم لبس الخفين الا اذا لم يجد ماذا إلا إذا لم يجد نعلي فله حينئذ لبس الخفين بشرط ماذا جاء في الحديث ماذا قال في الحديث في حديث عمر فليقطعهما وهنا ظاهره ماذا امر امر وجوب فليقطعهما اسفل حتى يكون اسفل من الكعبين وبهذا قال الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد أنه يجب أن يقطع الخفين إذا لبسهما حين لا يجد النعلي بينما واستدلوا بحديث ابن عمر هذا بينما ذهب أحمد في المشهور عنه ويروى عن علي وعطاء وعكمة أنه لا يلزم المحرم قطعهما أنه لا يلزم المحرم قطعهما قالوا لعموم حديث جابر الذي مر معنا من لم يجد نعلين فليلبس خفين ولم يذكر ماذا القطع فهو عام قال من لم من لم فهو ماذا اسم شرط يدل على ماذا على العموم فكل من لم يجد نعلين فليلبس ماذا فليلبس الخفين وكذلك حديث من ابن عباس فإنه كان ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم له في عرفات فقالوا إنه ناسخ لأي شيء ناسخ لحديث ابن عبا بن عمر المتقدم لأنه كان في خطبة عرفة قالوا من الأدلة أنه وقع حديث ابن عباس وقع في ماذا؟ في جمع عظيم أكبر جمع حصل للنبي صلى الله عليه وسلم هو يوم ماذا؟ هو يوم عرفة فلعل أغلبهم أو أكثرهم ماذا؟ لم يسمع حديث حديث ابن عمر، فيبعد أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان، يبعد أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان. قال ابن قدم لما ذكر حديث ابن عباس، فيدل على تاخره عن حديث ابن عمر، فيكون ناسخا له. ثم لو كان القطع واجبا، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للناس، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. والمفهوم من إطلاق الحديث لبسهما على حالهما من غير قطع وإن كان الأول يقول رحمه الله والأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف وأخذ بالاحتياط هذه فيها لطيفة مفيدة كثيرا ما يكره الحنابلة بعض الأمور يبنونها على أمرين يقول إما خروجا من الخلاف أو أخذ بالاحتياط فيقول مثلا يكره ماذا أن يتوضا بماذا ماء مستعمل خروجا من الخلاف هل يسلبه الطهورية أو لا يسلبه الطهورية وأحيانا يقولون ماذا يكره ما سخن بنجس احتياطا لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه واضح فهذه يعني مهمة كثيرا ما يرجح الحنابلة وغيرهم لكن هذا ظاهر في مذهبنا الحنابلة أنهم قد أحيانا يرجحون مسألة لأجل ماذا لوجود الخلاف فيها فيحتاطون ويرجحهم مثلا الكراهة لأجل ما خروج من خلاف، أو يقولون يكره ماذا احتياطا ونقول إذا لم يوجد دليل شرعي على الكراهة والأمر بالاحتياط فالأصل ماذا فالأصل الإباحة المسألة التاسعة طبعا هذا الحديث الذي هو القطع الكفين خاص بمن خاص بالرجل أما المرأة فلها لبس الخفين مطلقة كما تذكرون في آخر حديث كان قد رخص للنساء في الخفين فترى كذلك ترخيص الخفين فلك الحديث كما ذكرنا فيه ضاعف واذا قال ابن المنذر به قال كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المراه أن تلبس الخفين تاسعا إذا لبس الخف مع عدم وجود النعل فلا فدية عليه فإن لبس المقطوع مع وجود النعل فعليه ماذا فديه لأنه لا يجوز الانتقال من الخف من نعلي إلى الخف ماذا إلا عند عدم وجوده للنبي قال فإن لم يجد مفهوم المخالفة فإن وجد فلا يلبس وإنما يجب عليه لبس النعلي ولذلك قالوا يكون عليه إن لبس ماذا خفا ولو قطعه مع وجود النعلي أن عليه الفدية فإن لبس المقطوع مع وجود النعلي فعليه الفدية وليس له لبسه ونص عليه أحمد وبه قال مالك وهو رواية عند الشافي عاشرا يباح لبس النعل كيف ما كان ولا يجب قطع شيء من إباحتها فكل نعل يصدق أن يسمى نعلا فيباح لبسه لأن إباحته وردت ماذا مطلقة فلا يقال الآن كما يقول بعض الناس أنه لابد أن يكون ماذا ليس فيه مخيط وأن يكون مكشوفا وأن يكون لا النعل الذي الآن نلبسه ونسميه نعل يجوز ماذا لبسه الحادي عشر من لم يجد الإزار وبيح له لبس السراويل وبيح له لبس السراويل طيب هل يقطعهما قياسا على إيش. النبي سلم ماذا قال في الحديث قال من لم يجد ازارا فليلبس وجد سراويلا فليلبسهما ومن لم يجد علي وجد خفه. فليلبسهما طيب هل يقاس السروال نفترض ان حاجة لم يجد احراما طيب لم يجد إزاراً. فهل يلبس السراويل نعم نقول النبي رخص عند عدم الإزار ماذا أن يلبس السراويل طيب هل يجب قطع السروال قياسا على النعل نقول لا بالمسأة طبعا قولي القول أول أنه لا يجب قطعهما لأنه مسكوت عنه فالأصل عدم قطعهما الثاني قالوا لا يقاس بدلالة الاقتران بدلالة الاقتران كانت ضعيفة عند الاصوليين أنه يقاس فيجب عليه إذا لبس السراويل أن يقطعها نعم وقد تقدم معنا أن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كان إزار ورداء والإزار ما يشد به على الوسط من السرة فما دون لستر العورة والرداء ما يوضع على الكتف وقد نص علماء اللغة على أن الإزار غير مخيط وليس له حجزة فإن خيط وضع له حجزة خرج عن كونه إزارا وسمي ماذا؟ نقبة وهذه مسألة مهمة الآن ما يلبس الآن من الإحرامات التي في الإزار التي تكون ماذا؟ متصلة هذه سميها الناس المتقدمين اللغه نقبة وهو لماذا؟ الإزار المقفل المتصل هل يجوز لبسه لما نرجع لمعنى اللغة لمعنى الازار عند اهل اللغه يقول الازار ما هو ما يز ماذا ما يؤتزر به ويجتمع به طرفي ماذا اللباس من دون ماذا أن من دون ان يتصل ويخاط ولذا فلعل القول الصحيح أنه ما جد من الاحرامات المتصله انه لا يجوز الاحرام, الإحرام بها لا يجوز الاحرام بها لأن هذه نقبة جيد وهي خرقه أعلىها ماذا كالسراويل وإن كان أدناها كال... كالإزار أعلىها كالسروان لكن أدناها كالإزار وفيها شيء من الترفع والمحرم منهي عن ماذا منهي عن الترفع ولذلك ما الآن يباع في الأسواق الأولى اجتنابه وإن كان قد أفتى به الشيخ يعني محمد بثمين هو من أشهر من أفتى به رحمه الله في زماننا لكن نقول ما معنى الإزار في اللغة ما معنى الإزار في اللغة الإزار كما ذكرنا هو اللباس أو الثوب أو القماش الذي ماذا لا يكون ماذا متصل فإذا اتصل العرب سمته ماذا نقبه وليس ماذا وليس ازار نعم الثاني عشر جميع ما تقدم من المنهي عنه للمحرم إنما هو في حق الرجال عدد الطيب أما المرأة فلها ماذا فلها طبعا الطيب يشترك فيه النهي المرأة والرجل أما المرأة فلها لبس المخيط وستر الرأس قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للمرأة المحرمه لبس المخيط والدرع والسراويلات والخمر والخفاف ودل الحديث على النهي عن الانتقاب وهو ما ينقب فيه للعينين ونهي والنهي عن لبس القفاز قلنا غلاف ذو اصابع تدخل فيه الكف فالنهي عن الانتقاب على المرأة المحرمة ماذا هو قول جماهير العلماء أنها تنهى عن ماذا الانتقاب قال ابن المنذر لا نعلم احدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيه يعني النقاب ثم قال وكانت اسماء بنت أبي بكر تغطي وجهها وهي محرمة وروينا عن عائشة أن قالت المحرمة تغطي وجهها إن شاءت قال ابن قدامة أما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فلهات أن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها روي ذلك عن عثمان وعن عائشة وبه قال عطاء ومالك والثور والشافع وإسحاق ومحمد بن حسن ونا نعلم فيه خلافا أنه يجوز للمرأة ماذا أن تغطي وجهها إذا حادت ماذا إذا حالت الرجال ويستدل بحديث عائشة وإن كان فيه كما ذكرنا مقال أما القفازين فالمحرمة ماذا؟ منهية عن ماذا استعمالها وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنه قال به ابن عمر وعطاء وطاوس ومجاهد والنخي وهو قول مالك وإسحاق بن راهوي وكان السعيد سعد بن أبي وقاص يلبس بناته القفازين محرمات ورخص فيه علي وعائشه والسبب في الخلاف هو ماذا؟ ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف تذكرون لما قلنا هل روايه لا تنتقي بالمحرمه ولا تلبس القفازين هل لها حكم مرفوع ام هي اجتهاد موقوف ممن من ابن عمر رضي الله عنه واضح هذا سبب الخلاف لو كانت لها حكم مرفوع لما وقع هذا الخلاف نعم ها يعني هو أمر بعد نهي فيكون له حكم لكنه أصل الرواية لا تنتقب هل هي, هل هي مرفوعة أو موقوفة سقنا الخلاف فيها أنا طيب قول النبي لا تنتقب المحرمة المسألة الرابع عشر دليل على أن المرأة الأصل ماذا أنه يجوز لها أن تنتقب فكأنها قبل حال الإحرام لها أن تلبس النقاب وكذلك لها لبس ماذا القفازين وقد كان من عادة العرب لبسوا ماذا نساء العرب لبسوا القفازين المسألة الخامسة عشرة قوله لا تنتقل المرأة المحرمة لا تنتقل المرأة اختصاصها بذلك واستدل به على أن المحرم على أن للمحرم ماذا أن يغطي وجهه كيف وجه الدلالة لما قال النبي لا تنتقل المحرمة يخاطب المحرمة المرأة فدل على ماذا فدل لاحظ النبي قال لا تنتقي المحرمة طيب الخطاب لمن للمرأة طيب والرجل مسكوت عنه فدل على أن الرجل له أن يغطي أن يغطي وجهه وإلا لقال ولا ينتقي المحرم لم يخص لم يخص ماذا المرأة فلما خص المراه بالحكم دل على خروج الرجل من الحكم فجاز للرجل تغطية وجهه سأأتي بها المساله مفصلة إن شاء الله وهذا مذهب الجمهور أن له أن للرجل يغطي وجهه ولا فدية عليه قول أحمد الشافعي وفيه آثارنا الصحابة ومنعه أبو حنيفه ومالك وسيأتي إن شاء الله منعه أبو حنيفه ومالك وهو رواية عن أحمد المنع وقالوا إنه حرم على المرأة ستر وجهها, وجهها مع احتياجها إلى ذلك فالرجل أولى بتحريمه واستدلوا بحديث ولا تخمروا رأسه ولا وجهه وسيأتي بيانه إن شاء الله وجاب الجمهور بضعف لفظة وجهه أخيرا في هذا الباب ذكر العلماء في الحكمة في تحريم اللباس المذكور لا يلبس القميص ولا البرنس ولا العمائم الحديث ما الحكمة في هذا النهي ذكر العلماء أن الحكمة في ذلك يعني وإنما أنه إنما يلبس الإزار والرداء ليبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل وليتذكر أنه محرم في كل وقت فيكون أقرب إلى كثرة الدكاره وأبلغ في مراقبته لربه تبارك وتعالى وصيانة له لعبادته وامتناعا من ارتكاب المحظورات وليتذكر به الموت ولباس الأكفال وليتذكر البعث يوم القيامة حفاة عراتا مهطئين إلى الداعي كما يقول العراقي رحمه الله نعم في لبس الإزار والرداء تذكير للإنسان بماذا بحقيقة الموت ونهاية الخلق كلهم وفيه بعد أن الترفه بماذا وتذكر الإنسان أنه ماذا؟ الأصل أنه يمنع نفسه من كل ماذا؟ ما يبعده عن الله عز وجل ويمنع نفسه من كل محرمين نعم الباب الذي نعم لا لا أحيانا يقولون احتياطا لا يوجد خلاف لكن يقولونه احتياطا لا يكون في المسألة خلاف فيقولون لا يجوز كذا احتياطا نقول ما في دليل وحين نقول خروج دليله خروج من الخلاف يعني مثال نضرب مثال الوضوء بما بماء سخن بنجس جيد هم يقولون ماذا قد يسعد النجاسة من أسفل لو سخنت بروث الحمار قد تسعد النجاسة تدخل في ماذا في الماء المسخن فيقول الاحتياط أن نقول يكره لأنه ماذا قد لا يسلم من وصول شيء إليه لكن الوضوء بالماء الذي توضأ به غيره المستعمل قالوا خروجا من الخلاف يكره استعماله واضح ففرق بين لهذا نعم نعم باب الذي يليه نعم قال رحمه الله باب ما يصنع من أحرم في قميص عن يعل ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متمضخ متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فسري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة انفه فالتمس الرجل فجيء به فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك متفق عليه، وفي رواية لهم وهو متضمخ بالخلوق وفي رواية لأبي داود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك فخلعها من رأسه وظاهره أن اللبس جهلا لا يوجب الفدية وقد احتج به من منع السدامة الطيب وإنما وجهه أنه أمره بغسله لكونه لكراهة التزعفر للرجل لا لكونه محرما متطيبا باب ما يصنع من أحرم في قميص ساق المؤلف هذا الباب وعقده لماذا ليبين أن المحرم ممنوع من لبس القميص وأنه ان لبسه جاهلا فإنه يجب عليه ماذا أو ناسيا يجب عليه نزعه يجب عليه نزعه حديث ذكر حديثي على ابن أمية وهو حديث طويل فيه فوائد كثيرة وعلق عليه الفقهاء احكاما كثيرة وجاء بألفاظ مختلفة في رواية جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانه عليه جبة وعليها انتبه معي عليه جبة وعليها خلوق الخلوق ماذا؟ الطيب جيد من الزعفران جيد أو قال أثر صفرة أين أثر الصفرة على ماذا؟ على الجبة وليس على؟ وليس على البدن ظاهر الحديث فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي قال وأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول وددت أني ارى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي قال فقال يسرك أن تنظر إلى النبي وقد أنزل عليه الوحي قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط أو قال أحسبه قال كغطيط البكري قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمره قال أغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك لاحظوا هذه الرواية لم يذكر فيها فاصنعه فاغسله ثلاث مرات لكن في الرواية الأخرى أن النبي سلام ماذا قاله قال فاغسله ماذا ثلاث مرات في رواية جميلة أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب ليتني أرى نبي الله حين ينزل عليه الوحي. قال فلما كان النبي بالجيران وعلى النبي ثوب قد أضل به عليه معه ناس من اصحاب فيه عمر جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب. فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبه بعدما تضمخ بطيب؟ يظهر من هذا أن الطب أين كان في الجبة وليس وليس في بدنه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم سكت، فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى ابن ميت تعالى، فجاء يعلى فادخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه، يغط ساعة، ثم سريان، فقال أين الذي سالني عن العمرة آنفا؟ فجابه بمثل ما سمعناه نعم. قالوا في هذا الحديث خرج البخاري في بابي يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. وفي باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. إذا البخاري ردح ماذا؟ أن الخلوق كان على على الثوب وليس على البدن وهذا يهمنا في كثير من السائل الطيب. وفي رواية اللهم وهو متضمخ بالخلوق والخلوق لو من الطيب يجعل فيه زعفران. قال وفي رواية اللابي داود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك فخلعها من رأسه. أفلت من رأسه ضعيفة. فخلعها ليس من رأسي، وظاهره يقول الإمام أن اللبس جهل لا يجيب الفدية وهو قول أحمد والشافعي وهو الصحيح وقد احتج به احتج بهذا الحديث من منع من استدامة الطيب لاحظوا بعد بابين كذا لو تفتحون باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته فاستدل العلماء بأن ماذا بأن المحرم يمنع من استدامة الطيب أي طيب الطيب الذي يكون على بدنه الطيب الذي يكون على البدن فقال مالك رحمه الله ماذا لا يستديم وليجب أن يغسله كما أمر النبي أن يغسل الرجل ان يغسل الطيب ماذا ثلاثة لذلك أكدنا على أن الطيب لم يكن في بدنه إنما كان في جبته إنما كان في جبته ثم قال وإنما وجه أنه أمر بغسله لكونه لا كراهه التزعف الرجل إنما نهى النبي لأي شيء لأنه متزعفر وقد سبق معنا نهى النبي عن التزعفر للرجال لا لكونه محرما هذا أحد الأجوبة هذا أحد الأجوبة طيب في حديث الباب مسائل أولا فيه دليل على منع المحرم من استعمال الطيب في جسده وجه هذا المنع أن الطيب دا داعية من دواعي النكاح ولا خلاف في منعه من الطيب بعد تلبسه بالإحرام، وقد تقدم أن استعمال الطيب قبل الحرام سنة جائز وهو سنة خلافا لمن خلافا لمالك رحمه الله، فقد تمسك بالحديث ومنع من الطيب مطلقا، مالك يمنع الطيب للمحرم بأي دليل بهذا الحديث، حديث على يقول لما نهي عنه عن استدامته، فكذلك هو ممنوع ماذا؟ من ابتدائه فهو منوع من ابتدائه قال النووي فيه تحريم الطيب على المحرم ابتداء ودواما لانه اذا حرم دواما فالابتداء اولى بالتحريم وفيه ان العمره ماذا يحرم فيها من الطيب واللباس ما يحرم في الحج ما يحرم في الحج جيد طيب من اصاب الطيب ناسيا او جاهلا ثم علم ما الواجب عليه وجبت عليه المبادره الى ازالته وفيه انه من اصابه في احرامه طيب ناسيا او جاهلا انه ماذا يزيله ولا كفاره عليه ولا فديه وهذا مذهب الشافعي وبه قال عطاو الثوري واسحاق وداود وقال احمد ومالك وابو احمد في اصح الروايتين لان له في المذهب وقال أحمد وابو حنيفة ومالك والمزني في أصح الروايتين عليه الفدية وإن كان ماذا وإن كان جاهلا أو ناسي ولا شك أن الصحيح أنه إن أصابه في إحرامه طيب جهلا أو نسيانا فإنه يزيله ولا فدية عليه فانه يزيله ولا فديه عليه قوله مسلا الثالث قوله صلى الله عليه وسلم مخلع عنك جبتك دليل للجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية أن المحرم إذا صار عليه مخيط ينزعه ولا يلزم ماذا شقه ولا يلزم شقه فقال إنما قال وقال الشعبي والنهعي لا يجوز نزعه لماذا تمعي مالكية والشافعية والحنفية يقولون قول وأخل عنك جبتك دليل على أنه إذا صار عليه مخيط ماذا ينزعه ولا يلزم شقه. بينما الشعب والنخي يقولون لا ينزعه إنما يشقه لماذا؟ لا أحسنت لأن في نزعه تغطية لراسه فاحترزوا من تغطية ماذا؟ من تغطية الرأس ونقول هذا مذهب ضعيف قال ابن خزيمة باب البيان ضد قول من زعم أن المحرم في الجبة عليه ماذا؟ خرق الجبة وغيرها وقال وغير جائز له نزعها فوق رأسه وهذا قول ضعيف هذا بوب عليه بن أن هذا الباب ضعيف بل يجوز له ماذا خلعها يجوز له خلعها قول ثم صنع في عمرتك ما تصنع في حجك دليل على أنهم كانوا يعرفون أعمال الحج و يعرفون أعمال العمره قال القرطبي إن الرجل كان يعرف أن المحرم بالحج يجتنب المخيط والطيب وظن أن حكم المحرم بالعمرة ليس كذلك فلبس وتطيب ثم أحرم وهو كذلك ثم وقع في نفسه من ذلك شيء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنبه. والمعنى اجتنب ما كنت تجتنبه في ماذا لما قاله اصنع في, في العمرة ما كنت تصنعه في الحج أي ماذا اجتنب ما كنت تجتنبه في حجك نعم تذكرت مسألة في قول النبي لاحظوا معي في قوله فقال أين الرجل أين الذي سألني عن العمره آنفا في رواية قال لم أرى الذي الذي بك جيد لم أظن الذي بك بلغ ما بلغ جيد قال اعم أن يكون في ثوبه أو بدنه جيد كان كانه عام كانه ماذا خلوف عام كان عليه جيد الرجل من هو لم يسمى الرجل قيل هو عطاء ابن مونية وقيل هو عمر بن السواد كما قال ابن الملقن رضي الله عن الجميع طيب ابن خزيمة يقول تبويب لطيف يقول باب ذكر البيان معلقا على هذا الحديث باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا المحرم الذي ذكرناه بغسل الطيب الذي كان عليه إلى الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران والتزعفر غير جائز للرجل وإن كان المحرم منهياً لا كما توهم بعض العراقيين المحنفية أنه صلى الله عليه وسلم أمره بغسل ذلك الطيب لأن المحرم غير جائز أن يكون به أثر الطيب وهو محرم وإن كان تطيب به وهو حلال قبل ماذا قبل أن يحرم يعني فلا بأس به نعم طيب الباب الذي يليه ما عندكم شيء تدون الإخوان ها. طيب إذا لم يجد فيجب عليه يعني من لم يجد ولا منع اعتقدت اه احسنت لا لا عدم الوجود فقط ظاهر وعدم الديسل منع مطلق طيب في حديث النبي لم نذكر سئل رسول الله ما يلبس المحرم ماذا قال ما يلبس المحرم السؤال ما يلبس المحرم فاجاب ماذا قال لا يلبس المحرم كذا وكذا يقول النووي قال العلماء هذا من بديع الكلام هذا من بديع الكلام وجزله فانه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس ما قال يلبس كذا وكذا وكذا قال لا يلبس كذا وكذا فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك وكان التصريح بما لا يلبس أو لا لأنه منحصر فالنبي أجاب بالمنحصر وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس كذا وكذا وهذا ما يسميه العلماء بماذا؟ سلوب الحكيم اسلوب الحكيم وهو العدول في الجواب إلى ما كان ينبغي السؤال عنه مثل ومن قول تعالى يسألونك ماذا عن الأهلة ماذا قال الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت ماذا من ظهورها ولكن البر من اتقوا ومثل قول الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قال الله لهم قل العفو واضح فهذا يسمى جواب الحكيم أن يعدل عن السؤال جواب السؤال ما هو أنفع ماذا أنفع للسائل أنفع للسائل يقول ابن الدقيق في فائدة جميلة فيه دليل على أن المعتربة في الجواب ما يحصل منه المقصود وكيف كان ولو بتغيير كما فعل النبي غير الجواب أو زيادة مثل سئلة عن ماذا البحر قال هو الطهور ما هو زيادة الحلو ما يتت جو أبو البخاري في باب العلم على حديث ابن عمر باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل فالنبي أجاب السائل بأكثر مما سأل قال فيه دليل على أن المعتبر في الجواب ما يحصل فيه المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا يشترط المطابقة ولا يشترط المطابقة فقد يجيب الإنسان ماذا جوابا ولو لم يكن ماذا هو ما جاء في السؤال نعم أي المنطحيرات والمنظفات الآن غسل الحرام بها الأولى التقاءه الأولى التقاء وإن كنا نقول ليس طيبا مقصودا لذاته لكن أولاه التقاء فيحرص مثلا قبل حج وعمرته أن يغسله بماء مجرد يبعد عن ماء الورد وهذه الأشياء اذا إذا وضع على بدنه طيبا فصبغت إحرامه رداءه لا إذا وضع في يحرم عليه أن يضع فيه إحرامه أي ناسيا إذا تذكر يجب أن يزيله كما أمر صاحب ماذا الجبة. ها يغسله. يغسله حتى يذهب لونه يذهب رائحته أول شيء فإذا ذهبت الرائحة يجتهد في ذهاب اللون إن لم يستطع يكفي ذهاب الرائحة لأن الطيب مقصود في الرائحة الذي لم يضعوا إلا لي... لي... لكن أنت المحرم أنت محرم لما تأتي فتجد صابون فيه رائحة عطرية أنت الصابون تقصد أن تتنظف فقط فهل نقول اذهب وابحث عن صابون ليس فيه رائحة عطرية نقول لا صحيح إذا قصده وجاء في السوق وتخير الرائحة العطرية قاصدا لها قد نقول أنه لا يحسن ذلك. لكن أمامه جاء في دولة الله يكرمك دولات المياه وجدها أمامه هل نقول يتقيها ما فيها شم طيب ولا قصد شم الطيب طيب إلا في الإحرام في منظفات الإحرام في, في من تنظيف الإحرام يعني ابتداء له يعني بعض الناس في تنظيف الإحرام يجوز أن ينظفه بأي منظف طيب ما في رائحة عطرية. نقول أولى أن مثلا بما فيه ثم مرة أخرى يغسله بثوب ماذا فاتر مطلقا لا يبقى لا في أي رائحة طيب نقف دقائق ثم نكملها